وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتم آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا وَمَا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذن توم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولوريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في لمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَحْزَابَ فَأَنتُمْ تَخَافُونَ فَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ ٱلسَّكِينَةَ فَأَنتُمْ وَتَرْجُونَ مِن رَّحْمَتِهِۦ فَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكِينَةِ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ۖ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 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَ تَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِضَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ کدأ بآل فرعون وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ إن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 حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يقم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِنْ تكنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونِ أَلَمْ نَخَفِّفِ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 نبي أقل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا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 والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مَا لَكُمْ من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الَأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ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 إن الله يحب المتقين فإذا سلخ لشور الحرم مفقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدو لهم واحصروهم وقعدو لهم كل مرصد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ حَدَّثَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَتْ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ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 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوَالْزَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ لَآياتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ ثُوُئُ أيمَانهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداكم اول مره تخشونهم فالله أَحَقُّ ان تخشوه ان كنتم مؤمنين براتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مومنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاكرين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون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 أجعلتم سقاة الحج وعمارة المسجد الحرام كمنا منا بالله واليوم لا آخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.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 یبسرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدین فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا يا الذين لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم الكفر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 وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجاوة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم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 إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره